أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ لآيات فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقِهَا جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ما أنت ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عياده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم أَسَبو القَولَ وَم جَه رَبِ وَمنْ هو مستُْتَّم بالِالليل وَسالِهُم بَِّهار لَ مّباتةُ م بينَ يَدييهِ وَمنِن خَْفه يَحفَهُ نَهُ مِن أَمْر الله إِ الله لا يُغَّرُ مَا بطَومِ حتىَ يُغَّرُ مَا بآافسم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه ميوال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة مِنْ خيفة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد البحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا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 من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خانق كل شيء وهو الواحد القهار أَزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّافِعِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ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 ارضي جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب اولئك سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم أفمن يعلم أن ما أنزن إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقطون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم وَيَخْشونَ غَبّ وَيقافُ نَسُحِساب والَّذينَ الصَبَدَتِ ضَاء وَدِ رَبٍِّمْ وَقَامُ الصَّلَةَ وَآفقَقُ وَآافَقُ مَِّ رَزَقنا مُسِ الله وَعَانيتَ وَيَدَرأُونَ وَدْرأُونَ منِحَسَنَةِ السّئةَأُولائِك لَهُم ععقَبَ التار جََّ تُعَدن يَدخُلونهاَا وَمَا صَلَح منِْ آبائِهِمْ وَم صَلَحَ منِنْ آبَائِهم وأزواجِهم وَدُرياتم والْمَلائكَة ييدخلونَ عَلَهِم مِ كلُ باب.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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أَذِلَّ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ الَّذِينَ أَنَابُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَاطْمَئِنَّ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 لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وَهُمْ يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنها سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 ومن يطلل الله فما له مناد ومن يطلل الله فما له مناد لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشد ولعذاب الاخره اشد وما لهم من الله وما لهم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَكُونُ هَذَاؤُهَا وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا تِلْكَ عُقْبَى النار الذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعض ما املت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت اغواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجلها كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرك بعض الذيين عيدمأَ نَنتفك أو نتوفيَكَ نتوفي فَإِ ما عَيكَ البَاءغ وَعَي الحِسابأَلَمْ ير أن نأتِ الأبضن قصُم مِن أطرافن والله يَحكُ ل م عّبَ لحكه وَوهو سيع الحِساب.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 قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَيْئًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل ف م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 فيضل الله من يشاء ويزدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم اذكُرُونِي بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبٍّ اشْكُو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذَا جَاءَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ نَوِئْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن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 وَأَنَصْبِرْ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَسُولُ اللَّهِ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُغْلِبَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مَن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ويسقى من ماء صديد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 سواء علينا أجزعنا ام صبرنا سواء علينا أجزعنا ام صبرنا ما لنا من مخيص وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني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 تحيتهم فيها السلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين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 اللهم الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء, وأنزل من السماء ماء فانخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بامر و لكم الانهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلَّائِلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ الله لا تحصوه ان الانسان لظلوم كفار واذا قال ابراهيم ربي اجعلنا ذا البلد امنا وجنبا لي وجنبا نعبد الاصنام أطلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفورا رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع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 وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله ظافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومها تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم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 فلا تحسب الله مخلف وعديه رسولك إن الله عزيز ذو انتقى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وات وبرزوا لله الواحد القمار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسابت إن ان الله سريع الحساب هذا ملغ لن هذا بلاغ للناس وليذروا وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامران تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 غَزَمَ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّ فَظَلُّ فِيهِ عُرْجُونَ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 وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذِتِهِ يَأْكُلُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم وَأَرْسَلْنَا الَّذِي حَلَّ وَالْقَحَبَ أَعَزَّنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَعَزَّنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمْ فَاسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ وَلَقد عَن المُسْتَقدِ بِلَ بكُمْ وَلَقددْ عَمن المُتَخِرين وَإِنَّ رَبكًا وَيَحْشُرُكُم إِ غ حَكمٌ عَيب وَلَقدد خَلَ الإسَانَ م صَصَالم مِن حَمَئٍ بَسْنون وَجََّ خَلَقناام مِنَا قَلُ مِن مار وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من, من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إذ لي سأبى أن يكون مع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 وَلَ فَإِكَ منِنَ المظَلب إ يَْوقاتِ المعلُ وَلَ رَّ بِمَا غوتَنلَ أزَّنََّ لَهُم في الأرض لَزَّنََّ لَم في الأمْضِ وَلا أغو يَهُم أَجعيد إِلا عبادكَ منن ومُمُخْلصِين عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين وإ جَنَنَ نَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَنَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لَنَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ, منهم لكل باب منهم ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ أُدْخِلُوا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَرْجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي غفور وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ تخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 قال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُم مِّنَ الْقَوْمِ الْجَامِعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُمْ قَدَّرْنَا لَهَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لوطن المرسلون قال الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قوم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 لامرركَ إهم ل فيِي سكرةِم معمْ فأخَذَت وَم الصَّيحة مشرطين فجعلنا عَ غ سافلَه وَأَمطرَرناَا عَهِم وَأَمطرنا عَهِم خجارَة عليهم م سّيل إ فيِيذَكَ لآيات للمتوَّبين وَإِنَا لَ بسَبيل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 الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها الآخر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 ولكم فيها جمال حين تنيحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والالخَلَ وَبغان وَحمير للتركب ما وَزينك وَيخْلقُ ما لا تعلمون وَوع الله تَصُ السَّبيل وَمنِن آجائ وَلَ شاء هَذاكمُم جعين هو الذي أَزَل منِن السماءِمَا أَكُ منِن وشاب مِن السماء ماء لكم منه شَرابُ, منه شراب وَمنِنْه شَجروا فيه تُسيمون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 اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون الى مكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم ناكره فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم ناكره وهم مستكبرون لا جرم ان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 لِيحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُ ذُو يَرِعْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ فان ان الله بنيانهم من القواعد فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وخر عليهم السقف من فوقهم واتهم العذاب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 وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَذَنَ رَبُّكُمْ ۖ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَذَنَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَنَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي الله كَمَا نِكَ يَجْزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كنتم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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حَرَّبنا من دونه من اهلل على الرسول الا البلاغ المبين ولقد دعثنا في كل امه الرسول ان نعبد الله وحده لا نعبد الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض ماذا راوا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 I am cool.